أُولَئِكَ حَبِصَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ قَالِدُونَ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 Yabersuruhum Rabbuhum beramahat Minhu Ridwanu dan Jannah Lham Fihah Naimu Mubin, Kauldin Fihah Abda. Inna Allah Inthuh Ajaru Nauzim.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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم وليتم دبرين ثم ما أنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم.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 والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرور ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كاففا كما يقاتلونكم كاففا وأعلموا أن الله مع المستقيم إن من نسيء زيادة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 فما متى عُلَّحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا قَلِيلٍ إلَّا تَنْفِرُ يُعَذِّبُكُ مَعْذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُلُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحتى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده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 إنكم ولكنهم قوم يفركون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم اِنْ يَلْذُك فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُقُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُقَاو مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْقُطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ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 ولئن سألته ليعقول إن إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ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 كم قوته وأثر أموال وأولاد فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطكم كالذي خاضوا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 وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُصَّوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم قلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قُلْنَا أُوجُهَ النَّمِ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْثُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع القالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إن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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم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 وأن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسأرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 طهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جوف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنور بتا في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم